حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية, والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وَمَا ذُبِحَ عَلَ النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْونَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي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 إذا آتيتمهن أجرهن محسنين غير مسافحين ولا متخذين أخذان وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَان فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغايط أو لا مستم أو لا مستم النساء فلم تجدوا ما أنفتمم صيدا طيبة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 نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوى من لله شهداء بالقصة ولا يجرم أنكم شناء قوم على ألا تعذلوا اعذلواه وأقربوا للتقوا والتق الله إن الله خبير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 لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ لا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم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 فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به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 والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من, من خلق.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 لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ أُدْخِلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ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 قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بست إلي يدك لتقط لي ما أنا بباسي يدي إليك لأقط لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبو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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْتُ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 دلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 نفس بالنفس والعين بالعين والألف بالألف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له.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 وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدا وموعظة للمتقين وَالْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا ما من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلاّم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 وَإِذَا نَادِيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَّقَذُواْ هَزْوَ وَلَعِبَ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَ النَّاسِ إلَّا أَنْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا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 مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ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 ولا يزيدنك كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغياوا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله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 وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَفِرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ أَضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَظَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ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 ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنسوا ونزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين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 يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسير ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متهونون وأطيع الله وأطيع وسول وحذو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 متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما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 وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَذِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّا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 وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ أَفَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون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 يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مورجعكم جميعا فينبهكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان. اثنان ذوا عدل منكم أو آخرين من غيركم إن ألتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 نهما استحقا إثم فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين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 وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ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 من السماء. قال تَقُولَ اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَأِنَّ قُلُوبَنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدَ صَدَقْتَنَا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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم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 قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته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 وهو على كل شيء قديم